رحامي الطيبين الطابرين صلى الله إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة في عنوى التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكا وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تغلقه إشكالا طبعا الفقهاء يفصلون في الأرض المفتوحه انها إن كانت عامره حال البيت خضراء يعني فهي للمسلمين عامه و كانت موان هذا البيت فهي للمسلمين الكلام اولا في الارض العامره حال البيت الأرض العامرة حان الثالث إذا جاء إنسان واستخرج منها معلم يملك المعلم وعليه الفانس الكلام في مستنى هذه الفتوى سيدنا الخوي كل سي يذكر مقلبين في المقام المقلب الأول لان معاجن الارض العامرة ليست في والمقلب الثاني انها على الجباه الاصليه فكل من استخرجها أما النبطب الأول فيستدل عليه لأن النصوص التي دلت على أن الأرض العامرة حال للمسلمين تدل على أن الله جنت للمسلمين النصوص التي دلت على أن الأرض العامرة حال للمسلمين فقد تدل على أن اللهutlich للأرض بغن فهما باطل الأرض والمعامل الموجودة في باطن الارض هون مصوصة الناس نفس ما ذكره ابنها تبقى ان ادوية الحياة والتحياة كانت شما باطن الارض هنا ادونا تبقى الذي التي على ادنى الارض العامرة للمسلمين لا تدل على ان باطن الارض ومعامل الارض المسلمين فقد ظالمها المسلمين على اولا وثانيا السيره الرقاليه ما قامت على في هذا الموضوع هناك قامت التبعيه ان في السيره الرقاليه قامت على ان من حاز ارضا ملك ظاهرها وباطنها السيره الرقاليه جرت من هذا القبيل السيره الرقاليه جرت في الملك الشخصي اذا شخص ملك ارضا ملك ظاهرها وباطنها ما جرت السيرة العقلائية في أملاك العامة أرض من كل جميع المسلمين هل المسلمين يملكون بطاعة المد يملكون that were ما جرت السيرة فيها جرت السيرة فقط في الأملاك الشخصية وَأَمَّا الْأَمْلاَكُ الْعَامَّةِ فلم كُنْجُلِ السِيرَةُ كُرْلَيْكُ الْأَمْلاِ مُكْتَضَى علينا بالإِلْمَ ذَة أن نقول بأن المسلمين يملكون ظاهر الْأَرْضِ باطل الارض معادف في بعض الأرض لا ينقطع المسيرة. صار معروف. قد لا خد المسيرة. والكلام هناك الذي معروفا. لأنه سيرة قلبي. من الملك قاطلا بعد سيرة القلبي. سواء كان الملك خاصا وفي الأوقاف هذا يكون. في الأوقاف. هذا وقف ما تنزل علماء أو هذا وقف ما تنزل ثني فلان أنا أمني ترضى أي رفوات الأمور مع انه ملك شخص وملك من عاما حيث لك الشخصية السيره جرت على تبعية الأملاك الشخصية ولم تجري على تبعية الأملاك العامه هذا التخصيص في لا مفصلة مفصلة السيرة إلى مخاصص وإي مخاصص الله السيرة تقلد من ملك الضائف ولك سواء كان مالك شخص مالك عام بأي يعني بأي مخصص هذا أن سير جرت هنا أو أو هنا كذلك نلاحظ منه قد يسروا أنه فيما بعدهن على أنه حتى الأراضي التي هي من قد الإمام ترد للأرض الموافد الأبو الموافد الإمام عليه السلام أيضا أنك الضارف الطباخ الطباخ السيرة بتجري هنا على أن الإمام يملك الضارف الطباخ سيرة فقط جارة في الأملاب الشخص لا هو الإمام لا هو المسلمين إذا ملك أرضه ملك الله يرى ربطنا أما إذا المسلمين لا ما على من الأرض أو الإمام لا ما درم السلم أي تأسي سيكون الآن مثلا سيرة العقنائية عندما الناس على أن المواقع الاستراتيجية من كل الدولة توافق الجحاب ورؤوس الجبال هل يمكن للجولة يقول أحد من العقلاء أنه الدولة بالقطة في قشرها أثهل الظاهرة وإلا يتبقى بالباطل لا تقول الدولة <تصفح> لا يقول العقلاء إلا فقط أن العقلاء فقط أنه لا يمكن للقلاء من العنوان الدمام وإن شاء الله الدولة يعني الأرض كلها للإمامة إن شاء انه إذا لا يرى بالإمامة خاص ردي جهة الإمامة كما يقولون حيثية بالمقام حيثية تقييدية لحيث الكابيرين الأرض كلها للإمامة لجهة الإمامة فحيما إذن يقاب أن جهة الإمامة لتعني جهة الحاكمية. وجهة الولايات ولايه الأمر جهة الامام في جهه الله الآم الارض تملك الله فقط بسيرة العقلاء ولا تملك الله بسيره العقلاء بما ان سيره العقلاء قامت على التبعيات من ملك شيئا ملك واطنا سواء كان المالك شخصا او كان المالك عاما او كان المالك جهه في جهه الامامات فحينئذ هذه السيرة بنفسها مو لظهور النصوص لماذا في الحين الظاهر والباطن؟ لا أحد إلى نفطهم نقول النصوص كذا وسيرة كذا. قيام السيرة على أن الملك الظاهر والملك الباطن مو جبة من سلاط النصوص أو ظهور النصوص التي تقول بأن المسلمين يملكون الأرض العامة على الفات إلى الظاهر والباطن. الحمد لله. هذا المطلب الاول من كلامي المطلب الثاني من كلامي انه المعادن الموجوده في باطن الارض مباحات اصليه مثل الماء, الماء المباحات الاصليه كل انسان يغرق من الماء من غرق الماء الباحق. هذا طبعا ممارسه هذه المعادن ايضا خلال من المباحات الاصليه ما هو الدليل على انها من المباحات الاصليه طبعا اذا قلنا باكمل من المباحات الاصليه فكل من حاجه منها شيئا فلا ترى واحده ما هو الدليل على انها من المباحات الاصليه لست بالدليل منها قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الارض جميعا تفوق طبعا المباحات أيضا قيام السيرة قامت السيره على أن من استخرج معدنا من باطن الأرض ملكه سواء كان المستخرج مسلم أو مكاتورية سواء كان المستخرج من الأرض العامرة أو من الأرض مدفع أن من استخرج معدنا فقول العقلاء انه يملكه غذر لأنه لمباحة الأصلية وإن يكون مباحة الأصلية لا يملكه بالعقلاء العقلاء إياك تنليك عنه الأصلية وإلا لم يملكه العقلاء هذا الثاني الدليل الثالث أنه بل يمكن أن يقال إنه الدعي القاطع بل يمكن أن يقال إن مدعي القصر لذلك غير مجازر نقطع لأنها المضاحة المصدية وأنا من قلنا نستفجها بأي دليل في هذا الدليل وهو أنه روايات المعلم سألته عما أخرج المعلم من قليل ما كبير قال مثلا فيه خاص فأجهوا عن المعادن والكنز كان فيه هذه ظاهرة في أن من استخرج معدنان مطلقة هذه من استخرج معدنان ملقا فتدل بالدلال المطابقية على أن من استخرج معدنان ملقا وتدل بالدلال الزمي على أن المعادن المباحات القصرية لو لستكون مباحات قصرية ولا فلو خصصنا هذه الرواية قل ما لا هذه الروايات غير الأراضي العامرة على الفر الأراضي العامرة على الفر التي يملكها المسلمون المعادل هم ملك المسلمين وليس من المباح المسلمين فطلعت هذا الاسم عنالي من الله أيضا الموات ملك للإمام فالمعادل التي فيها أيضا ملك للإمام فهذا أيضا خرج عن تحدي الأرض التي تكون ملكا للغير وملك لك أيضا المعدنة التي تكون ملكا للغير وليس من كنت ولو استخرجت بقرأ آل يطرع هناك الأطلاقات ماذا بقي تحت هذه الطلقات؟ بقي تحت هذه الأطلاقات فقط من استخرج معدنة من الأرض التي يملكها ملكا شخصيا وحمل هذه المطلقات على هذا الكسم عمله على القرد الناس وهو مستقيم فأجه عما أخرج المعدن من قليل أو كثير قال في الخمس عن المعادن والكانت كم فيها قال فيها الخمس مطلقا تشمل ما استخرج من الأراضي العامرة التي جاء من كل المسلمين تشمل ما استخرج من الأراضي الموامل التي جاء من كل الإمام تشمل ما استخرج من أرض الشخص نفسه فإذا طلع الأراضي العامرة طلع الاراضي المواطنين من كل الإمام طلع الاراضي الآخرين من كل الآخرين بقيت تحت هذه أطلاقات الأرض الشخصية انتبه الإنسان بشخصه هذا الجزاء حق المنطقة للقرب النادر وهو مستجر الجزائي فهذه قريمة عنده توجب القاطع على أن المعادن من كل من استخرجها وإن ملك المسلمون ظاهر الأرض وإن ملك الإمام ظاهر الأرض يبقى الإمام ملك الله المعاد في خبطة مملكتنا ما لقدر أن يستخرجه. حبي. ماله مصباح الله من الموت. ماله مواد مصباح المواد من الموت. أو مواد من المواد لأنه المواد من كل ما لم يوجد عليه خير من أركانه هو الدين فسيرنا قاعده ان لا سؤال للذنب ولا قصور كل ارض لم يقع عليها اي على عمل فما اوجبت عليه فما اعطى الله على رسوله منهم فما اوجبت عليه بخير ولا كل ارض لم يقع عليها بخير من حساب نراكم ربك في حسابات مفتوحه او ضلوا فعلى اي حال هذا يريد مثلا يريد ان يقول في المقام بأنه المعادن الجنان يملكون ظاهر المسلمون يملكون ظاهر باطن الارض حتى للباطن الكابع او خمل الأرض باطن الارض لا يجنبه الإمام ولا المسلمين المعادن أيما مليكو المسلمين المرات <تصفيق> المشكلة لهم يجب عليها الحالة والآخر ما يجبس من؟ في أخبار أخبار هذا الدليل الثاني، الدليل الرابع عموم ما ورد من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحدا فهو أحق به يشمل حتى المعامل وهو أحقه أيضا ما ورد من استولى على شيء فهو له يشمل حتى المعامل التي في الأرض التي هي مثل المسلمة التي هي أني كنت منها عليه السلام معتبرت السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيراً فتبع حتى وقع على شجارتين فجاء رجل طبقه الواحد تبعه واحد أحده فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعلم ما رأى الثلاثة إلى النظر ومن يدبع خليل فقال مطبقا من يدبع ولو كان معجبا والرواية يقول اننا نحن نحن عندنا نحن نحن الواقع في نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن عدن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن يرى وطاقة المنطقة والصدور ونحن ندريه آخر السيدنا ورحمه الله يذكر في مقاتلات لأنه عبارة الكشيخ عبارة الكشيخ عبارة الشيخ في العدة عبارة الشيخ في ان أن الأصحاب روايه رواية ما رواه بعض العام ما كالسكونين نوغرين أن الأصحاب قدلوا ما رواه بعض العامة كالسكني قدلوا رواية قابلة وباهر قبول رواية قابلة أنه مو قبول الريواية قابلة الرواية وإن قبول رواية قابلة فصف يعني لو فصلنا الرواية بأن قبول راجع للرواية لا للرواية أن الرواية باعتبار وجود قرائم اخرى تدل على صدورها اخذ بها وإن كان الرأي فقط يصير الرأي العام لأنه هنا كل رواية قامت القراءن على الوثوق بها شنو كل رواية قامت القراءن على الوثوق بها يؤخذ بها إن كان الرأي عميا كافرا فاسفا لأننا منخصص الكلام شنو بالعامية وقبول ما رواه بعض العامية هذا يعني القبول مولا الرواية مالذي لشنو ؟ فالراهون اوه بما أن شكو المقدمة الخارجية لابد من يلتك إليها الرجاليون البقاء أنهم بما أن الاصحاب قبلوا ما رواه السكون ولن توجد رواية للسكون إلا أنه إليه ولن توجد رواية لست كوني إلا ونوفني فيها حين إذن يكون قبول الأصحاب لرواية سكوني قبول الرواية هذا الباب نقول أنه مقبول باعتبار أنه قبل الأصحاب رواية سكوني مدفين في فقبولهم لرواية سكوني مع أن فيها قبولهم فعلى اي حال خلاصه ما ذكره سيدنا في تسرى بان الارض وان كان من المسلمين انها عامره حال الان و أو ملك الايمان عليه السلام اذا كانت من المواد الا ان المعاد التي في بغداد ند بهاعه الاصليه والدليل على ان بهاعه اصليه لابد ان ذكرتي ذكر وهذه الذي تحدثت أما اما الدليل الاول وهو قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعان ليس معلم يكون ما بعد ذلك <تصفيق> هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ليست قانونا يشرع من جميع ما في الأرض هو الذي خلق لكم يعني جميع ما في الأرض لكم لكم هذه الايه في مقام الامتنان بالنعم الله تبارك وتعالى وليس في مقام التشريع في مقام الامتنان بالنعم الم نجعل له عينين ولسانين شدتين ولسانين مقام الامتنان بالنعم وفي مقام التشريع هذه الايه في مقام الامتنان بالنعم ان الله تبارك وتعالى خلق هذه الارض وملأها بالنعام التي تكون نافعة لكم أما طريق الانتفاع بهذه النعم عن طريق الإباح الأصليه وعن طريق أن الأرض منكم بالإمام أو عن طريق أن الأرض منكم المسلمين الحمد لله خلق ما يلفظه الله في هذا المقام فقط في مقام الامتنان من الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعامه ليس في مقام التشريع تشريع قانون وهو الملكية العامة أن جميع ما في الأرض انتظار ولا أفض من الإجمال الدليل الثاني الذي طرحه قدس سره هو قيام السيرة قامت السيرة على أن من استخرج مالي لأنه نتظار قامت السيرة على ذلك، هو قيام السيرة هذا لا يكفي الشيء أن صار في ذلك معاق، أن يستدل على شرعية المعاقات بالسيرة، ولا ما أكثر سيرهم أنشئ عن التسامح وقله المظالم بالدين. ما قام السير؟ والله كلا يستدل بعضهم على نفوذ المعاقات. لأنه قيام السيرة على من يبصر هي السيرة و مبارك ترسيره الناشئ عن التسامح و قلة المبارك فيها ريك ماذا؟ السيرة مجرد السيرة قامت على أن من استخرج معدن ملكه لو سلمنا قيام السيرة و لمه معلوم لأن القانون الدولي قائم في كثير من الأزمنة على المعادل منكم للدولة ما تتجيب علي المعادل السيد من المفضل فالترجمة من ذلك السيرة وفقوا ما السيرة ما قامت على أن من استخرج معدنا منقه السيرة قامت على أن المعادل للدولة في الحاكم على أي حال لو فرضنا أن السيرة قامت على ذلك لم يعدم ترجية لغي السيرة جيهة من جيهة من جيهة. فلعلها مرجوعة بما سيكون الأدلة التي تتعرض إلى أنه من كلها بالإمام كيف تصرفون الإمام الأرض كلها بالإمام وذكر الأنفال أن الإمام قال وَكُلُّ أَرْضٍ لَا وَالْمَعَادِنُ مِنْهَا المعاليه يقول أن الأنفال من ذلك قيام السيره وقوله تسليم وبيحتاج الى امضاء ومن اين نحرز الامضاء مع وجود الروايات التي تصرح بان الارض والمعادن بالإيمان عليه السلام من اين نحرز الامضاء الدليل الثالث الذي استدل به قد يشاسر روى انه ان مدعي القط لذلك غير مريم نحن نقطع بأن المعادن من المباحات المصرية، ومن قطعنا قطعها؟ بالسُّرَّان كانت عبارات عبارات هو قوي البيان، سيدي القاضي، جداً بيانه قوي، بيان خطابي، جداً بيانه قوي، وكان هو متى إذا أراد أن يضعف راي الغير تمام العبارات التي توهن المطلب يستخدمها بحيث يتبين للدليل الذي يحضر الدرس انها ستطلب سخيف اصلا ويحتاج الى واحد وفي مقام تاييد الرئيس تمام العبارات البدائيه والضروره والقاطع ولا ريب فيه ولا شيء مرتكع كاريه يستخدمه بحيث تبين ترقب مطلب بديه مثل الشمس اصلا لا يهتمد فيه الخطار فعلى أي حال انوضه المقاكلة من الضالقات الروايات مقاكلة الروايات مقاكلة سألته عن المعادن كانت كفية قالت يارفونس هذه الروايات المطلقات ظاهرة في أنها من استخرج العادنة تقصيصها بغير معادل الأراب العادرة بغير معادل الأراب النار بغير معادل أراب الغير حمل على الفرد نادر والحمد على الفرد النادر مستهجنه اذا هذه الضغطة تدل على أننا المستخرج معدنا الملكه ملكه وأن هذه المعادن من هذه الرواية صحيح كما يقول تقصيص بالمعدن المستخرج من أرض الشخص نفسه تقصيص المستهجن لله على الفرد النادر لكنها تدل على أن من استخرج معدنا ملكه أما ملكه بتحليل الإمام عليه السلام أو ملكه لأنه من المباحات المصرية لذلك تدعي للمرأي ما يثبت عندنا من المباحات المصرية نحن نحن نحن نتبقيات النتيجة أن من استخرج معدنا حتى في الأراضي التي يملكم للإمام عليه السلام ملكه ملكه بتحليل منهم عليه السلام وثماثين بروايات التحليل لا انه ملكه لان هذه الاشياء من المضاححة الاصلية هذا العموم من ذلك فاذا مجرد ان الروايات ظاهرة في ان من استخرج معدنا ملكه لا يعني انه ملكه اي عن اباحة اصلية قولا انه ملكه باذن من الامام عليه السلام نفس هذه الرواية تدل على ابن الامام عليه السلام مثل هذه الروايات بإطلاقها تدل على أن الإيمان أدن في تملك المعادل المستقرجاء وإلى المعادل من الملاحين على أننا مضحة الأصلية سيد تعلم هذا من الأدنة التي استدل بها قدس سروا عموم ما ورد من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق بيه. من استولى على شيء فهو أليه ولد هذا الرواج بين السنه ولم يكن في هذا التعبير اذا عبر عن بعض الاعظم مطرقين يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول في امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر يقول هناك امر هذا ما يتناسب مع العظيم، أنه عدل عن هذا الشيء آخر عمره باعتبار أن آخر العمر ملازم عرفاً لمثلاً ضعف الذهنية ومثلاً ضعف القوة العلمية لإذا قيل ان اختار هذا آخر عمره قد يوهم التعبير بأن سبب الاختيار هو مثلاً كونه آخر لا العمر هذا الأدب وكذلك عند هذا الوضع قال آخر عمره فعلى اي حالين بناء على ما عدل عنه آخر أمرين قدس سرره من أن أمره ما ورد في الأسناد كان بالزيارات ليس دليلا على الاعتبار أبي رواية غير وعلى فرنها معتبر معتبر للسكوني على أبي عبد الله عليه السلام الناهير المؤمن عليه السلام قال في رجلين أفسر قيرا فتبعه قال للعين ما رأت وليلي مهلك وحمد وحمد وحمد وحمد للعين ما وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد هذه الرواية وحمد على وحمد وحمد وحمد وحمد وحمد الاخذ الذي لا يتوقف على مقدمة تحتاج إلى الإن رئيس الطير هذا الطير أخذه ما يتوقف على مقدمة تحتاج إلى الإن رئيس شو في هذه الموارد نعم في ما أخذت ما أخذت يعني في صورة كون آخر لا يحتاج الى مقدمه معلق على ابن الغيث اما اخذ المعادن في اراضي المسلمين او اخذ المعادن في اراضي المحتجبين مالك الارض إذن مالك الارض عنه لان اخذ المعادن توقف على استخراج والتصرف في الارض والمفروض ان التصرف في الارض يوقف على إذن مالك القبر اما إذن المسلمين او ابن الايمان الاراضي المكيده في المسلمين او ابن المقاس هنا موضوع خارج. الرواية الدينيه لما أخذت في صورة أن الاستيلاء لا يتوقف على شيء سوى الآخر. هذا هو الرواية الدينيه لما أخذت في صورة كون الاستيلاء يتوقف على شيء سوى الآخر. أما في صورة كون الاستيلاء يتوقف على مقدمه هي من شأن الغير ومن صلاحية الغير. معلوم شمل هذه الرواية. إذن بكانام هذه من أدلة. لا نستفيق بأن, بأن المعاد من المباحثة الأصلية بحيث أن من يستخرجها من باد نقول الادعاء على خلاف ذلك ما هو الادعاء على خلاف ذلك هو الروايات الواردة في الأسما صحيحه الكابلين إن الأرض كلها لله كلها بعد الواحد بس القشر الذهب لا موهن من كل من استخرجها من المباحات الأصلية الأرض كلها للإيمان وأن الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قال عليه السلام ونحن العرض كل الراي، العرض كل الراي. الإيمان معناه أن الباطن أبائنا، المعدن موجود في الدنيا. بالنتيجة أن التصرف باستخراج المعادن تصرف فيما هو ملك للإيمان عليه السلام. هو إليه ذلك الإمام. هذه الروايات الواردة في المعدن ابنه، الروايات الواردة في المعدن ابنه، بس ابن الشيعة فقط او اذن لعامة المسلمين او اذن لعامة المسلمين في اخبار التحليل وما قدش على اي حال مقتضى هذه الروايات ان الارض لنا بما فيها تملك المعدن لمن استخرجه بيحتاج الى اذن لنا معنى الاسلام قد يستفق من هذه الروايات اكيد من رواية واحدة للمعدن من هذه ايضا عندنا صحيحة اخرى صحيحه محمد بن مسلم باهيه اسحاق بن عمار صلى الله عليه وسلم عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت وكل ارض لا رب لها والمعادن على المطر من السماء ترى المنسى. هم. هذه الدولة كانت في محطوه ولذلكنا نقول بأنه للإمام المقصود من الجهة والمعادن منها الأرض كلها للإمام الإمام رضي الجهة، جهة الإمام فمقهود على نهو الحيثين التقليلين طبعا هم يختلفون في هذا بعضهم يقول بأن الحق الشرعي والأنفال ملك لشخصه عليه السلام من حيثية الإمامة هذه الأشياء ملك لشخص الإمامة انما العله في ملكه كونه الإمامة فالإمامة حيثية علنية تؤول للملك لشخصه عليه السلام هذا مبنى من المضان مبنى من المضان إذا الإمامة حيثية علنية المالك جسد الإمامة شخص الإمام، المالك هو جهه الإمامة لا شخص الامام وهذا الأمر لأن الجهة لا وجود لها خارج شخص الإمام عليه السلام. فهم الآخر، المالك واقعًا هو جهة الإمامة لا شخص الامام عليه السلام. ومعلوم أن جهة الإمامة هي المنصب العام، هي نفس المنصب يعني منصب الحاكمية ولاية الأرض هذا لاحق الإمام. بالنتيجة أن الأرض كلها للإمام يعني تمام الأرض من كل ولي الأمر، تمام الأمر تمام الأرض من كل الجهاز الحاكم، هذا هو مختصر العقلاية القائمة على أن هذه الأشياء للدولة، الأشياء الاستراتيجية، الأشياء الخطيرة التي تدفع عامة الناس من كل الدولة، من كل الدولة بأي معنى؟ يعني من كل هذا المنفصل، لهذه الجهة. الارض كلها اللماح لجهه الامام لمقصود الامام فهو علو ان هو واحد مثلا الان في بيتهم يطلع ذهب من من ارض بيتهم او ناس مثلا يمكن هو مما بعد صح اذا مما بعد هو علو انه يملكه بده بناء على هذا المبنى يحتاج الى بناء على انشاء الله ان قلت رواية التحيين تكفينا كلامنا على منهم بدون رواية التحيين هؤلاء رواية موجوده موجودة بدون رواية التحيين سيدنا الخوي قد سيسره يناقش في منها قل معاهم موفقه اسحاق بن عمار في تفسير علي بن ابراهيم عن الامثال قال هي القرى التي قد خربت وانجلا احدا بيد وما كان للملوك فهو للايمان وما كان من الارض بخاربه لم يوجف عليه بخير ولا ذكر يعني شنو يعني هو الايمان وكل ارض لا رب لها يعني ما واحد يصلحها ارض مؤمن لا رب لها ما قد اردت من التربيه والاصلاح لا رب لها يعني لا يوجد من يصلحها سواء كانت مثل الصحارى او كانت ارض تركت فؤمنت ارض لا رب لها ايضا تقول الإمام والمعادن منها يعني شنو يعني <تصفيق> والمعادن من, من الافلام في مثل الامام ومن مات وليس له مولان فماله منه очку يقول لا مو子 مقصود إيمام مقصود إيمام والمعادن منها من هذه الأرض التي لا رب لها بس وكل أرب لا رب لها طوب هذا الإيمام عليه السلام والمعادن منها يعني والمعادن منه هذه الأرض التي لا رب لها هي التي تكون لها مو معادن كل أرضين فقط نوع خاص من المعادن وهي معاقل الأرض التي ياربها فقط هذه من أين تستفيد هذه الظهور يا سيدنا جارة؟ أنا أريدك هذه لو كان كلمة منها الضمير يعود على الأنفال والمعادل منها يعني الأنفال ما يعود على الأرض اولا خلاف القاعده النحويه ان الضمير يعود الى الموارد وكل ارض لا رب لها والمعادن منها ليش يرجع الى صدر الطلاق من الانفاق يرجع لأقرب الموارد وهو في الرساله قريبا اخرى انه في بعض المسخات والمعادن فيها والمعادن في هذه الارض وكل غرض الله رب الله فيها يعني المعادن في هذه الارض ايضا للإمام عليه السلام لا تتقل الله القريمة الثالث انه لو كان هو اش قال بعدين في اخا الحديث ومن مات وليس له مولى فماله له من الالباء لو كان كلمة منها هناك تعود للأنثال لقال إن يا إبن هم المات الرئيسي لو مولن فما له منها يعني منها تصريح من الأنثال في آخر الرواية تصريح بكلمة من الأنثال في آخر الرواية كاشف على أن كلمة منها معائدة إلى الأنثال لأن لو كانت كلمة منها والمعاد منها عائد للأطفال لما قال آخره ومن ما دونه لو مولن فما له من فخر وبما منها حلاس كما منها الأولى عزامة منها يحيى بن عزامة هذه قراء على أن المعاد منها من خصوص الأرض التي لا رب لها فلا يستفاد أن مطلق المعاد منها والكلام الكلام سيدنا وهو محيج بأمور أولا لو كان كلمة والمعادن منها راجع إلى الأرض التي فيها رباها خصيص وذكر عند الأراضي كلنا ما ذكر أن معادنها الإمام فقط هذه فيها معادن يكون الإمام أي سلام لا أعبده وعيد هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ما قال ومعادنها أيضاً الإمام وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخريبة لم يوجد عليه بخير من الأركاء ألي ما قال وكل أرض لا رب لها والمعادن منها إذا كانت تلك الأرض النمرات القرى التي خربت و التي لم يُج عليها على هذه العائل المالكات ذي للإمام عليه السلام و هذه أيضا للإمام فقط معادل هذه الإمام والمعادلEt light معنا هذه ليس ليست للإمام هل يُجرِ هذا جميع هذه الأراضي للإمام جميع الأراضي التي من ربكها للإمام لكن معادلها ليست له فقط معدل هذه الأراض التي ما هو الفيخ الخصوصية في هذه الأرب التي ذاتها ما هي على بقية الأراضي التي بالإمام حتى تكون معادن هذه الأرض للإمام مع غيرها ليسة لديها وجه التمسيس الشرعي ثانيا أنه وكل أرض لو كان يريد أن يقول معادنها وكل أرض لا رب لها ومعادنها هذا منطب التعبيب العربي نواقف للسريقة أنه لو كان المراد والمعادنين ومعادن الأرض التي لا رب لها لكان مقتضى تعبير أن يقول وكل أرض لا رب لها ومعادنها والمعادن منها تعبير والمعادن منها ظاهر في الرجوع إلى صدر رواية الأنفان وكل أرض لا رب لها ومعادنها ثالثا أنه فضل ما رواه العياشي في تفسيره عن نبي بصير قلت وما الأنفال؟ قال المعادن والآجان الله عليه الصحيحاته أرض ربنا لها قلت وما الأنفال؟ قال المعادن والآجان وعن داود بن فرقات هو جبل ورسل وما الأنفال؟ قال بطون الأودية وربوس الجبال والآجان والمعادن هذه قوينة على أن المراد والمعادن هناك والمعادن يعني شنوه؟ من الأنفان مو من الأرض اليفئية لا رب لها أيضا من القرائن أنه ذكر والدسسرون مقتضى الضمير يعود إلى أكثر الموارد. <تصفيق> هذه القاعدة الضمير يعود إلى آخر الموارد غير فيما لو دار أمره بأن يرجع إلى أبعد مال إلى آخر الموارد نرجعه إلى آخر الموارد ولكن إذا كان واضحاً في الرجوع إلى البعيد علم أن هذا الضمير آخر الموارد ما هي شرائط الصلاة شرائط الصلاة أولاً الاستقبال ونباح المباز وطهارة المسجد وطهارة المسجد ومنها ماذا نقول شراء الذين ومنها تفترضوا مثلا غرب حمليه الله نعم حمليه الله, حليه الله. ومنها الغرب المكان يعني ومنها حمليه المكان منها للمسجد حتى يعود الضمير على قضوار اللي يقولوا بيه إذا كان ظاهر السياق والعود على محور الكلام ومركز الكلام بعد من لا يقال بأن مخطط القاعدة النحوية عوجو الضمير على أقرب نوع الآن أو المحاط شنو كيف من النحو قال المحاط بأن الضمير يرجع إلى أقرب الموارد يعني هذا كلامه مفجة يحتمج عليه المدار على القرائن النوعية المشخص للظهور عند العقاة كل قرينه مشخص للظهور عند العقاة هذا المعدنة قاد الموارد بعد الموارد محور الكلام مركز الكلام هو الأنفال. بما أن مركز الكلام هو الأنفال، فكأنه يقول مع كل عباره من الأنفال. مع كل عبارة من الأنفال. ثم يقول من عدمها يعني من الأنفال. بما أن محور الحديث والسؤال هو الأنفال، فهذه قلية على ان ضمير منها يرجع للأنفال. من أما عدم قوله ومن مات وليس له مولا كماله من الأنفال ما قال. منها ومن مات وليس له مولان فماله منها كان من الأنفار قالوا ما له تصريح خصوصية فينا شيء أخرهم يعني لا يقولون انتبه مش صرح هنا الكلمة من الأنفار ما قال منها واعتمد على ما سبب قالوا لا يلت تصريح خصوصية في هذا المال محل خلاف مثلا بيننا وبين العالمين ولذلك خصصهم بالذكر وقال انه من الأنفار شيء آخر هو لا يلت لهم حكا خور. بعد ذلك الان مقتضى ما ذكره قدس السرور أن المعادن هو عالم ولكن المسترخى ان المعادن من وهو ينفق المحكي عن الكليم والمفيد والشيخ هذا ما هي شكيه والبيلم والقاضي والقمي في تفسيره وبعض المتأخرين المتأخرين أن الأمثال أن المعادل مطلقا من الأرض. هؤلاء قوم خليمين مفيد والشيخ فهموا من هذه الروايات أن المعادل كلها من كل الأرض. كلاهما فهمه وقديس سقراط أنه خصوص معادن الأرض التي كانت هذه طريقة التفسير. فمقتضى ما ذكر. مم. لا يجوز تعمل كل ناعتين بل لا يجوز استخدار جهود في أي أرض إلا بإذن الضمان على الإسلام فلنرجع لروايات التحليل لنظر أن الإذن موجود أو ليس بموجودين نرجع لروايات التحليل روايات التحليل نقل منها روايات قدس السره قال عليه السلام أن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمات ظاهره أنه في مقام بيان موضوع الحمليات وبما أنه في مقام بيان موضوع الحمليات ظاهره أن القيدون احترازي فخصوص الشيعة هم البديل الحمليات استخراج هذه قال ادعى المحقق الهامدان قيام السيرة القطعية على ذلك يعني على تملك المعدين بالاضافه إلى المخالفين يعني صحيح أن ربالة خاصة بالشيعة ولكن قيام السيرة على أن المخالف يستخرج ويتملة هذه السيرة الممضات من قبل علي بن أبي طالب عليه السلام تكون منهم كنمّة بموضوع التحديد، موضوع التحديد في الرواية وخصوصاً الشيعة. السيرة قامت على أنه مجنّو، على أنه حتى المخالف تكون متنمّة بموضوع التحديد. سيشلون نقشة، فإنّ تعني هذه الدعوة وعُرفته على سلامنا. فأنت وإلا فهو الحق بالكامل معدنا ملاحظتين على هذا الملاحظة الأولى توا بايد حتى في الكفار يسير قائمة الآن شو نتردد في على المخاملين وحتى في الكفار بتاع السيرة طبع. قبل هذا الكلام بعث التطفحة في صفحة دورة بل قد يدعى وليس ببعيد قيام السير على الفنار وأن بناء الشرع بناء بناء والعور قد استقر على دواب استملاكها وحياتها سير العقلاء سير عام شرع العقلاء ما يتملكها تحاضر تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى وهنا نصحق فالعو ستين يقول ادعى المحقق الهنجاني قيام السيرة بالنسبة للمقارئة فانتنعوا هذا اولا ثانيا الله هو كلامه انه لو كنت السيرة جديد خب مع وجود المصر المخصص الشعب عدرات العران عن السيرة فعلي افترض السير كلمك بالنسبة للمقارب اعتقد مع وجود النص المخصص التحليل في الشيعان يكون النص صالحا للرادعية ولا اقل من احتمال الرادعية في السيرة غير منطا السيرة متى تكون حجة اذا ثلاثة انباؤها مع وجود نص صالح للرادعية لا يحضر انباؤها إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أننا احلمنا شيعتنا كيف لم يعلم سياه إذا المحتضى هذا الكلام كلنا أقول لأنه لا أشيء على فضل لا يستخدم في أي أرضين في